والله أخبرنا أنه يدلوا وردوا فيه وردوا فيه وردوا فيه من نفسي وردوا فيه من الشرح والبخط وردوا الأموال التي تجدوا فيه الزكار وزكاة العالم وزكاة الخارج من الأرض فيها أو تحتها وزكاة السبوع والإمام وزكاة المعبض وزكاة الرجال وزكاة أمور التجار المال التجار الذي يعمل وفيهم زكاة المخدير أردت من جذبه وكانت النفول في الأزمية وقت التمزيج تنحص في أعلى المخدير نقل الاتفال من معجل الثالث ويقلل البينار ونقل الاتفال من معجل الجذب وما في معنى هنا الآن من النفوذ الوراقية تثير من التعارض المجدد في هذه النفوذ حلت محلة مهداية ومن ثم فإنها عليها الأحكام الشوارية التي تجد على مهداية من تحريب بلاديها وزجاجات فيها بعيداً، صحيح يعني لا أرجى من الهيات يعني سكي من معجر الزهر في في ذاتها في الزهر الذي يفيد من معجر في ذاتها في, في الذي يعني ليس ثلاثاً يعني كده لا إنما هي ثمن لما فيها من هذا المعجب النتيج اللعابات الناس جالية منذ خمس موضوع إلى هذا وإلى يوم ستقوم الساعة وجاءت مع المعجبين تعادلنا لكن يعني استقرأ الاشتاءة الجرسي على أنه هذه المقولة الغرقية لا أمعهم أبقى عنها أن تقدر فيها جهودهم وأوقاتهم ويتبايعوا فيها أشياءهم العلم الحاجة يمكن يبادل في البيت السيارة يمكنك في ذيك في ذيك ويأخذ مقابلها هذه الممكنة فقد ظن الناس غره بناته تزوج بنت بهذه الثوب كان لا كان ذهبا او لو كان وهي ما يوم الظل واله عيد ما صار كما ان التمير طوار كانت والموارد ورقية أيضاً أثنان بدليل ما ذكر من تبايع الناس وأخذ أورا مقابل العمل والغاية والدفعة المهور كلها أبداً دون على أثناء أثناء ومن ثم فإنه تجري عليها لك في مال مخصوص لطائفة مخصوصة مصالح من الذكاء المهار الذي مولاية الذكاء وهذا الشهوذي رأي ثمانية وهذا إنما الصلقات للقراءة المساجين إلى آخر الآية السوراتية فرهم ثمانية مصالح بنية محصوصة يعني أن ينوي يدسان بلا أنه الواجد لأنه لم ينوي بات العقل زكاة صحيحة ولا مزيد تبقى صادقة يتابع عليها الثواب الصادقة ويمكنه أن يزاكد فيها لابد مني القرار الجوزي وزكاة هذا في مالي بعدما يقتصد الحقيقة لن نقف أو الحفظ طويلاً عند فضل الذكاء الحكمة الذكاء مخصوص بين عبيده لكن هي مطلوب بالذكاء كما هو الشيء مطلوب بالصلاة كما هو الشيء مطلوب بالصلاة كما هو الشيء مطلوب في الطهر مكون من مكونات شخصية مصير يعني فضل الذكاء. تطبع المسلم بهذا الطوارئ تكتبه هذه الخصيصة هذه الميلة أن يكون متوازنا في كله لنا منذ الكريم من البنية التي الناس في, في المجتمع والإنسان ذو الوضع على حب لنا وتحبون المال وفنجم فحب الإنسان الشريء يومي ولا يستطيع فيدفع لأن يكتبع من الحرام وأن ينفق الحرام تطول الاشتداد ولا يصابه طبيعاً نما اجعل حبك بالمال حبك فيه أهل و من التواردك أنك تكثبه من حلاكك وتنفقه في حلاكك و أنك استكلمه لا يعلم أنت منعه عن مجتحقين قدر الزائد الفاضي أما قاعية بك تغارب وجعل الجزائر من الله سبحانه وتعالى توقي هؤلاء الفقراء والمحليين حقهم الشيء لا يعني يعني الحكم المالة يأتي بك مبلغ أن تكون لأ وإذا يعني لا يعني حق الله في هذا بطيش أهل ليس أن هذا معتوب من المنبوب الشرحي هو في هذا القدر من التواجه فتستخيله بخيارة عدلش لا يكيبه حراماً ولا يكيبه ما ليس حقاً لك وده أمر مهم جداً لمعارجة ما يشريك للشمعات من الفتاة جزء التكيير يارجح الى هذا الناس والحق يارجح وعظة يعلمه حتى لما تخذوا من الحلال لا حتى إن أخيرها زي الله تعالى وهي سؤال للجاية أو السلطة كانت تذرم الضرم أو ويقوم بطيئة سلام مسؤولة قالت لا أول ما يقع مش بيقع ما, ما يقع فيه للتقين وما يقع فيه لله السبب يعني هذا هكذا تعلم في مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب أن يتعلم كل مسلم النفس التقين الجواب أنه لا تحت المال لا يمكن أبداً أن تقع في هذا الماثن أن تذكب الماثن خلاص فيبقى هذا القول من المقومات الشخصية ستتكامل المقومات نظيف موصول بالله صوم مراقل بالله محسن إذا كانت دوابن في خبه المال هذه لما يعطيها في ما ترمي في أي قضاء في, قطاع في جمع الجبالة حتى هذه شخصية لا شك إنما يمضي عملها تردعها فالدقوي وعن ثانيها لأنها اجتدرت هذه المقومات الفاعلة، طيب، حكم الاداء خليفة واجب ركن من أركان الإسلام، لا كأي خليفة، بدليل فرق من أموره الصعبة. ولدليل السنة بني الإخلاق على قرص شهادة أن لا إله إلا الله وإخوار الصلاة وإيتاء الزكاة وقرع شره بين الصلاة والزكاة في, في الكريم يدل على عظم الذكات. كما هو شأن وقال لفيرنا أبو بكر رضي الله تعالى عن ممانع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض العرب تأولوا مصر قول الله تعالى في سورة الثورة الموكدة فام على المزاني. كل من أموالين طلق يعني كنا نؤديها لمحمد قرآن وعود لأن محمد وديها صلى الله عليه وسلم فلماذا نؤديها إلى خليفة محمد أبي باكرا فمعصر أنا تأمير الثاني ليس العمر خاصة للنبيه إنما كل من يقوم يوظيم الإيمان ورئاسة الدولة من مسؤولياته متابعة أحكام الشرع وأن تلقب هذه الأحكام على علوم المسلمين الأطل إنها دمت الصواعيح فإنها دمت الصواعيح بكوة الدولة في أصول فاليدة مفيش حاجة يا سمعها مش هيصلي مفيش حاجة يا سمعها مش هيسكول مفيش حاجة يا سمعها مش, مش الدولة بتحمل المكتفى بالكواهد بالقلاط للحرحة كالبهور ودفع للإنسان وإذا ميشي بيأخذ مقالفة هي مقالفة إشارة أكبر من مقالفة الله سبحانه وتعالى لما يوجد واحد كذا يعني إنه غالف أفضلنا يتوضينيش وإنه غالف أفضلنا وإنه غالف أفضلنا وإنه غالف لا يحدد وإنه غالف زي الزولة هماية أحكام الشرطة الأصل المسلم يتربط إن إذن إذن التعليم والإعلام إنه ينسل هذه الأحكام وقوائيا لكن قبل أن يجب أن يعني خارج من بعض العماطس بلا بد أن تأخذ على يدها حتى تستقييم فقاتل سيدنا أبو ذكر مناعي الزكاة قال والله لو منعوني عقاد بعير حب برقب به بعير كان أزونه لرسول إلهي صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليهم فأخذهم القوة التواجعوا إلى صوابهم بعد أن قاتلوا وكتل منهم منك. من تجب من تجد عليه الزكاة؟ من المخاطب؟ هل كل مسلم يجب عليه الزكاة؟ من المخالف الوفود الزكاة؟ عندما في صفحة 133 يجب الزكاة على ما تفرط فيه شو؟ يمكن <تصفيق> أن نقول شو هو الوفود الزكاة؟ شو هو الزكاة؟ الشغل الأول هو الإسلام فلا تجيءوا لكي أنزلت عليه فصل تفتيش جميع الشغل الثاني البرية لم يعْبِل هذا الشغل أبداً ولم هذا كان في الزمن الأول كانوا الرقيق ليس لهم ذنب مادي هو ما يملك من تبقى الزكاة واجبها على السيد الفريات الثالث الملك هو النصاب والحقيقة يعني أن يبلغ المال الذي يجب فيه الزكاة نصابة والنصاب هو القدر الذي وقضى فيه الشاب وحده ودل عليه من نصب الشيء إذا أظهره ورفعه وقامه علامة يعني, يعني الشيء المنصوب نصب وأظاهر للعيال كده المال إذا ظهر طب إلى أي حد بلغ هذا الحد الحد ده مش إحنا اللي نقدره الشرع هو الذي يقدره طيب كل الأموال التي تجد فيها الذكاية يمتطب فيها النصار لما نيجي نورص هذه الأموال هل لا بعض الأموال تجدون فيها الذكاية وإلا تفسه النصار لكن في عقود التجارة لا بد من النصار في, في ذكاة الأمعاد لا بد من النصار في ذكاة المقدين لا بد من النصار ف ف عنوان على الغنى يعني. هذا عنوان على الغنى هذا عنوان على الغنى إنه غني فيستطيع أن نوجب عليه الزكاة طيب من في المصاب هو الدار الذي قد له طيب في المال الذي قد له الزكاة الشرط الرابع أن يحول على المال حول نجري والحية برضه الشرطين الثالث والرابع طعمات المصاد والفحول ما يتطربوش في كل الأموال الذكرة يعني في المال التجاري أعلى مد من الفحول الأدعام لا مد من الفحول في إذا جاءت من لا مد من الفحول لكن في إذا جاءت ضروع واجتمر وقال حقه يوماً فلو تكرر أنزر على الأرض مرتين أو ثلاث في السنة يبقى عند كل المحصول بيطلب زكاة المحصول فيمكن أن يؤدي زكاة وزكاة أو ثلاث حسن الزرع اللي زرعه المرض رحيم ولا يشرف إذلك حول ولا يشرف ذلك حول الشرق الغارس لوجود الزكاة الفراغ مال الزكاة من ذاين يخيط به كله أو معظمه يعني هذا الواحد عنده ما بالس المصار في الذكاء وهو مال مساور في المسر 85 جرام ذهبا بسعر اليوم معيار 21 وهو ما يخطر بما يحصل من 20 ألف دنين في اليوم تريد التكلم ماشي 24 وشي انت حسيتها كويس جدت دائد غايدة ماشي يعني في 85 جراماً ده بسعر اليومي 21 طب عرض 24 ألف أو عرض 30 لكن عليه دي أونس 20 ألفاً سيد عليم ذلك كثيراً أنا عندما أطرح ألف بيقول أنه مستحق عليهم 30 ألفاً يبقى متبقي عشر ويبقى متبقي خارج عن الدين ليس مصاب لا أود أن متبقي خارج عن الدين مصاب وإنه الإنسان يعني ما يغلش ما بالذكاة الأقاربة وفي وجوب الوفاء بالدين والدين هيكتر أكثر المال الذي يتجب فيه الزكاة وهيطلس به المال عن أن يبلغ نصار يا حتى لو يعني يجب يعني أما أنه يجب مع وجود الدين لا لكن هو عاوز يخرج وفي بينه وبين الدائت يعني ود كده ان هو اي وخلص وهنا يرد على الذهن هذا السؤال المهم طال احنا في صلاه في فلاح ان دايما المسلم البالغ العاقل هنا ما الناس البالغ ولا العاقل الزكاة قلنا أن يكون مصاباً أن يقول عليه الحول أن علّى يوجد دين يستمرقه قلنا الإسلام قلنا البرريكيا مثل لما تعرفناه للعرض ولا الجلول ده معناه دين معناه أنه الذي له مال ولما لما يفضل طبعاً ولا تقول يعني أبو متوفى و منه أو أبو بلاش أبو متوفى و لأمه لما أبوه خلفه بعد مدة كده وفرح بيه حطله وديعة كده باسمين بلاش أبوها جثله جدته وهم صار له مال بشنوذي وكان هذا المال بلئ على هل تجيب فيه الزكاة وأن الزكاة لا تجيب؟ ومثل هذا اكتبير المجنون غائب العقل لأمر الثارج العقل المجنون حكم الزكاة إيمان الصبي والمجون، العلماء رحمة الله عليهم بيصيطنون هذه العبادات التي نعرض لها يقولون هذه عبادة دينية تتعلق بالبلد، زي الصلاة فلا تجوز فيها النية، لا بد من الصلاة بنفس، تتعلق بالبلد المكلف. طيب الصوم قلنا برضوح نادة الدنيا ولذلك لا خلوه النياة صوم الفضل الرمضان الجمسارات إنما في النادر في خلاف بين الجبهات واستخيح للحديث لابد خلوه النياة طيب هي عبادة يعني مقتربة عبادة ولا والذي مالي اللي غلب ارتباط عبادة الزكاة بالمال قالوا ما عبادة مالية قالوا يبقى إذا تعقفت الشروط في المال بينه نصاب وما الزكاوي وحال عليه الحول وخالي من الديه يبقى بقى فيه الزكاة؟ ويبقى على ولي الصاهلين وولي المكنون ان يقري كذلك هذا المال وهذا لا يهم جماهير العلماء لا إما الثلاثة المالكية والشافعية والحنابل وهذا هو ما يفتى به في الواقع الحالي لما حد يستفسينا الوصول فصولا بها أن الزكاة العجبة في مال الصغير والمجنون تأمنوا الذكاء عبادة مالية فحيثما توفر شروط وجوب الزكاة التي مال زكاوي لا لازل مصاب حال عليه القول لا يوجد دين يستغرق المال أو ينقص فيه المال عن المصاب يبقى هذا كابل ووجود ذكاة في المال ونقولش إنها بتأجب على الصغير لا في المال الصغير في المال, في المال. حنفية خالق النور وقالوا لا تجيب الذكاة في المال الصغير ولا في المال المجنون حنفية حنبل مع الجمهور احنا معانا العشر وش كده المفروض من تسعة عشر ف... الحنفية وليس أنا تصححنا حنابلة الممول طيب جدا الحنفية تعلقوا أن أرزق العبادة والعبادة تفتقر إلى حتى الرق صحيها والصغير المجنون هل, هل تقع عبادتهما صحيحة؟ زي الشرع يفرض على واحد عبادة وهي لا تقع منه صحيحة ولا يقبلها وهذا كلام واستدلنا لهم بحديث الحقيقة لكنه ليس صحيح يعني في تمده ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجروا في مال يتام حتى لا تأكله الزكاة او اجتاجه في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة فذل لأن اليتيم الصغير قرر في ماله الزكاة وصل بلا وليه اليتيم ان في هذا المال يتاجر فيه لأنه إذا لم يعمل ولم يتاجر إليه ما يكبر بعض عشر سنين يبقى ماله هيبقى الزكاة أكلت جزءاً كبيرا منه لكن الجمهور أجابهم بأن الحديد لن يصحى لم يدفع يصح كل ثبت، لم يوجد خلاف وده من أفضل الخلاف الثلاث بين القناة من وحياته من قبل بعض القناة عند الآخرين لم يدفع مقرر صحيح ومن ثم لا يستجدون إليه ولا يقولون إليه علاية بيها احنا ملنا الى كلام الجمهور ان الزكاة عبادة مالية وليفة بلدية فهي تجد في المال تتحقق شروط جهود وده ارعى عبادة مالية وليفة بلدية وده ارعى حق في الامر والحقيقة يعني فأتنا أن ننبه أنه من فوائد وحكة بالذكاة زيادة على المقوم اللي احنا قلناه التوازن في حب المال أن يكون مال المسلمين في دولة الإسلام مالاً عاملاً لا أنه مال عاطل عن العمل، لا أنه ملك محبوس، لأنه المال النامي الذي فيه ذكاء يدفع صاحبه أن يعمل فيه في ضراعة في اتجاه وفي سماع، هذا العمل حيترتب عليه. في عاد الأيج الباطلة عن العمل في وظائف في مجالات الحياة الجراعة والتجارة والمصطناعة وفي رواتب الناس فالناس تشتغل هتقل البلطجة وإنجة الحياة والجرائم كل ما هيشتغل ويبقى لهم ما هيرضى بالجول هيخطوا الإعثاث له والبن وهيبقى في منتج في وفرة الإنتاج هيبقى فيه رخص في الأسعار هيبقى فيه كفاية للأمة مش هتحتاج إنها تستورد من شرق أو غرب كل واحد عنده ألف جنيه عديهم ربع العش يا ترى ربنا يعني 50 جنيه جنيه في عاشر تلاف كمسو مئت جنيه يعني, يعني ستو مئت جنيه او لا واللي عمده مئت ألف عدية نزيل ونصف مش هيكبسهم بقى ايوه ليش الحاجة يعني. الناس اللي عمدانها ملايين إبقى كأن النبذة تدفع الأموال إلى أن يعملوا فيها وبها فتتسع دائرة دائرة للمساعدين والحقيقة المزالة دي مقصودة من مقصودات الشرق ربنا يقول كي لا يكون دولة بين الأغناء شعودين تبقى فيه حفنة من للمستماعات الرئيس المالية هي التي تملك المال 2-3-4-10 وبيت الأمة لا نريد أن يكون المال انت يعني انتداولي يعني نخدم الصحاب وانتداولي على الناس؟ لا أيوة. لا تخذوش ما دا نكتبه من حلاله بيواجه يحفر ومحبش يعتبر حينه من داودة بتحميل داودة من قبله وإحباية اللي بيترأ من المقناط عينه عقوره يعني نبيش لعب بس ما يبقاش بقى معجوز كده بيعمل بيه في تجارة في ذراعه وبيستعمل دهوت وبيوفر سلعة ومنتج. هذا ما يريده ولذلك فيه قوية بين الظهور الصادق في أمّ الإسلام وبين تفعيل طريقة الذكاء. وأكثر القوى الذكاء ذهب الجمهور فيها إلى أن الذكاء واثق على الخالد. الحقيقة من الصفات إنه يعني واحد. قريباً مسألني هو يعني بقاله عمر مديد بوضع زكاة يحتاج بالأشهر الميلادية يعني في شهر يناير من بعدين بعد عمر كده الحياة الجارية في معاكسة الشريح حلقه يومياً بلغ المال مصاباً عندك بالتريك الريد حول فين؟ هاو فين؟ بيعدي نايل شهور دينيه في حد يعدلها لنا كده كم ظهر ان ده ابتدى شهور في كتاب الله يوم خلق منها بقى اللي طيب ايه هي ده الشهر الدينيه؟ هتبدا طبع ربيع الأول ربيع الثاني المعدة الأولى المعدة رجب، شعبان، رمضان، شوال ذو تاحدة ذو الحجة تمام الأشهر والجربة الأربعة ثلاثة متصدة هي ذو تاحدة وذو الحجة ومحارة وشاهر واحد طب اللي هو الثانية رجل الطب خير بهذه الأشهر لما نقول عدة المرأة بهذه الأشهر لما نقول الزيب بهذه الأشهر لما نقول الزكاة بهذه الأشهر لحساب الأشهر, الأشهر الميالية أرى بمشكلة لم تقع زكاة كبيرة صحيحة لا تنزيد فواعش في فرق بين الثانج الهجرية والثانج الجيلادية يقترب من 15 يوم في السنة فضربها في السنة هتطلع عليك مثلا ذكر ثلاثين زيازة ف... يعني الاحتساب حتى بقى الزكاة صحيحة والأفرز الزكاة أنت بلغ المال مصابا في اليوم الأول من رمضان يبقى الزكاة تاجه عليك إذا كان هذا المال مصاباً في مثل هذا اليوم من العام القادم إذا نقض عن المصاب يعني جيه يوم رمضان في العام القادم أول يوم والمال مقصر خلاص لا ذكاة ولذلك بعض الأذكر ديان جايجاً فيه على كان يشقف الزكاة الواجبة عنه يعمل إيه يجي عادي الزكاة في الليلة يهد المال لزوجه لابنته لأخيه فيبقى جهل اليوم ولا مال له فييجي ثاني يوم مراثه بقى تقوله تقوله خلاص تعدوله فيبتدر بيه حول ما هي الشباب هذه الفيلة الحقيقة انت لما تيجي بعثها طهائل حمادية بحثا مجردا يعني بحث مجرد حيلة صحيحة فالقل إذا كانت بعلمين حيلة صحيحة يعني فيه اضطباع بين الذكاء وبين أن يكون المال ونصابك ومملوكا بالكلفان ومن لم العقاب الإخرى هذا ما يتعلق أمر لا علاقة لا فيما بينه وبين الله بيانته لكن الحقيقة بعيداً عن هذا الكلام للقضاء المجرد لا يمكن للمسلم الحقيقة ليعانوا ربه ويفتغل مكوبة قال ربنا قال يعني في الذين يخزون الزهب والفضة شيء يعني، واليوم تبوى بها جباههم وجنوبهم ذوقوا ما كنز هذا المسلم يقار من ربنا سبحانه وتعالى فيتعدل المسلم إخراج الزكاة يعني في وقت تمام القول ولا يؤثره عن طيب لو احتاج الأمر أن يعدل إخراج الزكاة في شهر شهرين سنة وسنة يجوز التعجيل عند أكثر من هي نموذج تعديل الذكاء يعني ممكن نواجه التحدي اللي في السنوات القادمه واتوقع صحيحه ان سنتين او اكثر <تصفيق> بعض العلماء <مجحة> <تصفيق> 285 من ناحيه الناس يعني دهوله مصاب قيمه 85 جرام دهب عيار 21 بسعر اللي هو بيقدر كما قال زميله كلهم درايا حوالي ويمكن التحقن بشعر الذهب وفضغيره في 85 جرام. <تصفيق> <تصفيق> <مع. تصفيق> إذا لعب ذلك لماذا بعض الطيئات يبقى لهم مجرد الحديث يبقى إذن جواز تعديل الزكاة الأصل أنه يخرجها في وقتها لا يؤثر طيب. إذا لم يخرج في احتيها إما أنه عجل وإما أنه أخر نعم أنا بالكلم عن التعجيل يبقى هيا يخرج إزادة يبقى إذا وكان وقصد ذهب الظهور إلى أمن الزكاة واجبة على الحول فمتى حال الحول؟ وأحاد وقت الحصاب في الزرع يخرج الزكاة لأن تأثير فيه ممارضة وضمع من الحق طيب. لكن لو عجل الصحيح من قول النبي من قول العلماء جواز التعدي السنة والسناتين وفي سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر زكاة عم العباس لسناتين حاجة في مسلمة يجب التعدي فهل يجوز تأخير الزكاة يحرم التأجيل حكم العام يحرم التأجيل إلا لحاجة أو مصلحة فإذا كانت حاجاتهم أو مصلحة يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها وما جاء للحاجة ليقدروا لقدره يعني أنا مثل العابة جارياً أنا بفعها إلى أناس معينين فاربطني بهم صلة قرارة مثلا أو جيران أو كذا وأنا الآن مسافر ولم أرجع إلا بعد الضغط أو هم مساكعون ولن يرجعوا إلا بعد شهر أو شهرين، وهم صار يعتمدون في حياتهم على هذا المال. يعني بوجنبوا عن مال. أول حاجة لا يبلي الإنسان العاقل أميوقيا ما لم تقابله أموال زكاة. يعني زكاة. وراس الحول يطلع الزكاة المفتحة في كامل في 2000 يطلعه بعد ذلك صحيح وهيتأخر في ذلك عهد لأنه لسه من الشيطان أو لأنه الفقير المفتحة ومسافره ولسه هيخفر وممكن ده يصدق شهر أو شهرين أو ثلاثة عشر لكن لو بقي مال الزكاة مختلطاً بمال المزكي ناغر فيك ده ولم يفرجه ولم يفرقه فإنهم قدلنا في السنة والآثار على أن ذلك يمحط بركة المال ببهار المال محل لنقمة الله نسأل الله السلامة والعافية ليس مبارك له فيه والحقيقة لا ينظر من عدم المباركة من المال يخل نعم إيه ده الولد يروح خاص يمع خاصة تبقى الزوج عاقله يركز عليه عيشتك وهتخرج وتدفع أواضي تبع العرضيه في سعر الدكان هيشتري يعني ما يعني أم ستفتح على نفسك باب شر لست تدري من أين يأتي الشر حتى تلقى ما دام مال الزكاه باقي مقاطا حتى عند قال انه يجوز التأخير لحاجه وهذا يدوننا على برونة السفر يعني تبقونا سفر مالي ما نقولش هو كده خلاص لا فيه تعالى الاصل انه لا يجد التأثير يحب المتأثير لما في التأثير من المواطلة ومنع الحق وتكوير الحق على التقيق في انه ينتفع بهذا المال ويسدق النفر ويدفع عوزه وعاجته كل هذا لا يقضي لكن لو حاجة او مصلحة فانه يجوز للحاجة والمصلحة ما لا يقود لغيرهما وما جاد أنهما يقدر بالقدس لذلك ذات هذه الحاجة وتتحقق المصلحة ومع ذلك لا بد أن يغلق مال الذكاء يعني بعيدا عن مالك وأنه مجنبه من الألف دين طيب انا لا له للمصري الحقيقة ويبدو ان هي فاتها الفكره لكن على اي حال اللي معاه يعني ثاني ممكن فيه كده هيلاقي مصر يا دكتور متعامل في لا ده المانع في قضية ثانيه لكن الكتابه هو هو بيؤخر في عكس لكن المانع ده يعني ويؤاخد مواقلة الشديدة إذا كان مانع جاهزة للفرضية يستثاب فإن سهل وإن سهل وإن سهل وإن جماهي يقتل قليل قليل قلنا تهيد ما هو وقتل مانع الزكاة وقال منعون عقال دعيير قد تبلغوا في مانع الزكاة إن المانع لها جهودة للفرضية إنه يقتل بعدها أن يستثاب ولا يكون طيب مكر بالفرضية وبرضو المواطنين الدفع إذا يأخذ زكاة رضمن عنه ويعاقب بأن يأخذ شكر مال عقوبة تعذيرية حسب ما يرد مال أو يعني بعض مال يخلي ذلك أو يكتب بما يترتب عليه العقوبات التعذيرية. شوف مالي وأشوف من ما عليه العقوبة التعذيرية تبقى القواعد اللي هنا. يشوف إيه المصلحة. اللي يتخلد هو كتأذب هو وكل من تسوي نفسه أم يخدم على الإثمان لكن أمام أحمس هل هي صحة للحريف ولا أهل الإمامة؟ نعم، يجب هنا أن تدرك أن هذه يقوم على أن تتحقق في الأمة المصلحة والمصلحة يعني أن يكون الشرح يعني تمكر في الحياة اللي عاوز يخرج عن الشارع واحنا لسه قاعدين ليس يناسب ابدا اللي يخرج على شرط المرور يعاقب واللي يخرج على الشارع الناس تصلو وتصفق له وهو يمشي كده خلاص ما ينفعش الدوله التي تضع اشارات المرور بدعوه وهذا صحيح الحفاظ على حياه الناس وسلامتهم لهم حري بها للاولى بل, بل اوجبا قال يعني تحاضر على أحكام الشرعة لأن أحكام الشرع بيطالت بيها استقامة بيطال الحياة كل الحياة بقي مال الذكاء مقالطا لمالي مخرجوهش يعني عليه مثلا هو عنده مئة ألف عليه ألفين ونصف مخلي الأجين ونصف في المئة مخليهم لسه مخرجوه مخليه هي يمحق بركة المية أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة زكاة الأسمان، الذكات زكاة عروض التجارة، زكاة الزروع والثمار، زكاة الحيوانات المعالى للذكاء. وبلاء زكاة الأسمان أو زكاة المقدين. الحقيقة برضو بخلاف كتب الفرق، كتب الفرق تبدأ في زكاة الأعوام ولا يأكلون عليها الزكاة. حيوان ذكات الأنعام أو يعني المعاصرون يقولون ذكات الطاقة الحيوانية وهي الأنواع الثلاثة الهجل والبقر وفي معنى البقر الجموس والضعر والصراف والمعد هنا بدأت ذكات الأسمان أو ذكات المقداني الذهر والفضل أنه النقود كما ثم في أول الكلام كادت من معدل الذهب ومن معدن الثفظة وما يُتَخَد من معدل الذهب يُفقَل عليه دينار وما يُتَخَد من معدل الثفظة عليه دوءًا فإذا كان المال نصابًا والنصاب في الدنانير الثهبية عشرون متقالًا وعشرون دينار الدينار فيه من الوزن ذهبت بالجرامات أربعة جرام وربع 4 جرام 25، 25 دينار فيه أربعة جرام وخمسة وعشرين قاطر 25 مليئة أربعة جرام وربع فيبقى في 85 جرام فيبقى العجونة بالقالة يعني خمسة وثمانين والنصاب في مئة فاتر من الفضة والدرهم في 2 جرام 975 2 جرام 975 من الدرهم يعني ما لديهم 3 جرام تضربهم مش يطلعهم 600 بقى يطلعهم 595 جرام فضة 595 جرام من فضة مضت الدنيا إنه ال 20 دولار فضة كانت تساوي قيمة 20 مسقالا ذهبا يعني كانت ال قيمة واحدة يعني ما يشتهر ال 200 درهم فضة هو نفسه ما يشتهر ال 20 مسقالا ذهبا ولم يكن هناك تباعهم لأن العملات المعدنية تمنع نجاح التباع ولا يقع تباعهم إلا بنسبة ضئيلة لا تكاد تذكر وعلى فترات متعددة من مش قولي فيها ثلاثة ساعة بكل ثانية لأنهم لك ورقين. ورقين. ورقين. لا في مثل أبيل. احنا بقى عندنا الآن الاشكالية لذلك لأنه عندنا لا مقد ذهب معديني دلمير ولا مقد معديني فضل، ضغاهب لا مقد ورقين طيب نخرج الزكاة في المقد الورقين بالقياس على النقد المعدني لأنه صار ثمن للاشياء كما عمل النقد المعدني ثمن للاشياء لجامع الشماليين هل نخرجه بالاحتساب بالذهب ولا بالاحتساب بالفضه؟ نعم سبب في وجهه وجهه الى احظ للفقراء الأنفع فكرة الزكاة دي فكرة فيها مراعاة حق الفقير فالأنفع للفقيل إن احنا نحتاجل بالذهب ولا بالثبه شفت بقى انت, انت لو احتاجت بالثبه يبدأ حظ للفقراء ليه بقى لأنه جرام الثبه يعني كما عرفت أيضاً من بعض طلاب اللي لهم عناية بهذا الحقيقة طلاب التعليم مفتوح لهم خبرات عديدة في مجالات شدة طالب اللي يخوائب و اللي يبيع فضة و اللي ذهب فقال الجرام التودة المصري بـ 15 جنيه مصر والسويسري اللي هو يعني أنقى تودة 30 جنيه بثلاثين جنيه فلما نحكي بثلاثين جرام قدها ثلاثين جنيه يبقى المصابر اللي تجي فيه الزكاة كانت جنيه أفضل الشيء أهلس كل من ملك أهلس وثلاثمائة جنيه يجب عليه يقراج الزكاة فإيه ما الزكاة أجيبه عليك وعن الولد وعن البنت كل واحد يعملون بثلاثمين جنيه أو ده أحضر البقرة وأنفع. لكن لما نيجي نحتاس البقرة بالذهب. مصاب الزهر 85 جراحة سعيار 21 لسه أين هو 24 ألف يعني اللي عنده 1,800 لا زكاة عليه واللي عنده 10 لا زكاة عليه واللي عنده 8 لا واللي عنده 20 يبقى فاتة على الفقراء أن يأخذوا زكاوات الأموال فمن الفقهاء من قالوا نحتاج الزكاة المال النقدي جنيه دولار ريال ين مارص نحتسب الزكاه فيه بنصاب الفضه لانه ده الافض لليه للمقراء لكن جمعت القايم النقدي ودول الى اننا بنميلين قالوا لابد من التوازي لانه ليس معنى ان من ورى فقل أن أغني لها حقه ظاهر هو أنا يعني بأغني واحد أغفتر الآخر يعني الرواج اللي عنده أنشتهم مئة جنيه دولي يدوبك يدفع بيهم إيصال أمه <تصفيق> بعد زيادة الكهربة هيجي الله أعلم هايخذر يدفع إيصال أمه ولا مش هيقدر اقول له انت الله يفتح عليك هو يستحق الزكاة لانه مش عليك بس وغاز ومية وكينفون وموبايل ده بير الستر تأكل والعياد الدنيا 1200 جنيه ده هو حظوكم كده علشان يعني لقدة والله لو حد جاله في الوانزة ومعكس وراح للدكتور كشف الدكتور مزين جنيه والادوية مزين جنيه وهيروح يرجعوا يعني يا بس ربنا يذكرها محمد الشاعر الخضر مثلا حينما نوجب عليه في هذا المبلغ ذكاتا نحن يعني الحقيقة نحتفظ الذكاء المال الورقي في مصابر ذهن لأنه هو الأكثر مراعاة للحقين جميعا حق الغني وحق الفقير. حق صاحب المال المزكي وحق المزك عليه المستحق من غير شطب، لأنه الزكاة من المال وليست لإفقار له قار وانما هي يعني في هذا القدر الفاضل، فتؤتى الزكاة من المال المقرض. مسألة زكاة الحلي حلي النساء، إحنا عندنا الحقيقة. النقود المتقدة خلاص من الذهب الفضة بتاجه فيها الزكاة طراعه الزمنير إذا بلغ نصاباً وحال عليها الحول وكانت زائدة عن النفقات الحياتية يعني الإنسان ما بيكونش بيها ولا بيشرب ولا بيسكن ولا بيركب ولا بيتعلم يعني فاضل عن نفقاته الحياتية أما المال اللي ينفق في الحياة ويحتاج ليه لا زكاة فيها إذا تحقق تاري الشروط بتاجه فيها الزكاة أحياناً دي بالذهب من في موجود في صورة أخرى غير صورة النقود تحف في البيت وأواني ناس الأسرية عبدالله تحف وأواني من الزبط الشرع حرمت بخالة التحف والأواني الزهبية للمعنى ده هو لا بد أن يبقى الذهب. والفضة متوفرين لضرب النقود منهما علشان ما يحصلش التباغ لانه لما كل الناس تقبل على الذهب والفضة من منصوره وتعمل تحف يبقى الكيمة بتاع المخدين هتغلو جدا ويحبس التضخم فاحنا عاوزين ما حدش يعمل كده فده معنى اقتصاد بالاضافة الى معنى شرع ديني اخلاق عشان ما يدخلش النفس الكبر والبطر والخوية لا لأنه الكبير هو الله الله أكبر من جرى طلبه من لا لم ينظر الله إليه يوم القيامة هل يشيخ نفسه بأي كده المنفوخ وعمل البتاعة ذهب ويقول لك اشرب ده طزق لصه ودي مش عارف ده فحرم هذا لكن هالمعنى أنه حرمه لكن اتفزه الوقع جرى دفل التحريم ولم يمتثله وعمل التجل الزكاة كثيرة بالشروط الثابة إذا كان نصاب اللي هو 95 جراما فضة أو 200 آسف أو 85 جراما ذهبا تجل فيه الزكاة إلى أن يتوب ويرجع إلى الله ويحولها للتحف إلى شيء تنتفع به الأمة ما يعمل في مشروع نجالي، زراعي، صناعي ويستوعب بالأيل العاطلة عن العمل ويخطف وقرة في المنتج وريخة في الأسعار وزيادة في الإنتاج طيب فكرة الدولة أن الإسلام ده مش دين للجامع وصبلي وتمشي كده هذه فكرة يعني هم عاوزين يخطها لك في دماغ لا الإسلام لأجل أن يقيم حياة لأجل أن يحقق عدلا. لأجي أن يحل مشكلة البطارة لأجي أن يحل مشكلة الفقر بأسليب وآليات عملية حقيقية وبعد كده تلاقي كل مشاكل الدنيا عند المسلمين لأنهم جنبوا الإسلام اللي بيحل المشكلات وراء ظهورهم خطوه سلة الزبالة كده وراحوا يجيبوا من الشرق ومن الغرب، ينسيشوا من هنا ومن هنا ويرقعوا والتنبيه ده ما بيحبش مرة يأخذ النظام الشيوعي ومرة يأخذ حتى النظام الثوري ومرة يجمع الاثنين كله لقبطه، ما هو دين الله أمامكم هو المسلمون. هذا كابولي. الصورة الثالثة بقى الصورة الأولى الذهب والفضة المقد وتكلمنا فيه، والصورة الثانية الكعبة والأواد، والصورة الثالثة الكابولي. أن حلي إما أنه للمرأة وإما أنه للرد حليني من الزهب والفضة لأنه من غير الزهب والفضة هذا أمر لا زكاة فيه عند البفاة لأنه زكاة جاة والعبادة توقفية ونحن نقف عند حدود ما ورد الشرع به نحن متعبدون بما جاء عن الله في كتاب وبما جاء عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة والله يُعْبَدْ بما يحبه وَهُوَ لَا بِمَا تُحِبُّهُ أَلُّهُ وما ده طب المات، اللون والزبارجة، ده الحجر الكريم، ده كذا. الشرع الذي يمسكيه ذاته لما أوجب فيه الزهر والفظة في صورة الحلي فالحلي الذي للمرأة الذي يسميه أحلي أباحه الشرع للمرأة الزهر والحلي حلال. للنساء جميل. حرام على الرجال أحله الله للنساء طيب يبقى الحلي المباح للزينة للمرأة طيب تجد فيه الزكاة ولا تجد فيه الزكاة أنه ينبط هي فعلا بتلبسه والزينة ولا تتذكر الوقت الحاجة يعني في بعض الناس وعينها يقول لك لا أنا بدا ما أخلي فلوشي وراء أجيب ذهب وخليه للزمن وخليه وما تخطر لي عاجب أروح أدير حكم ذلك لكن فبكلي بيش متعال على التوزي لا قد ظلوا حق الحاجة فإذا كان للذي ولحفظ قيمته ما هو مال ويجري عليه ما على المال إذا كان مصاباً تجري فيه الزكاوة أما إذا كان للدين فعلاً بيلبت ويستعمل مرة تلبس الحلق، مرة تلبس السوار، مرة تلبس الكلف، يعني وأحياناً تلبس العيال، فهذا فلي فلي المرأة مباح للزينة، وإنها فعلا تأخذه للزينة لا للذخار ولا لحفظ قيمة المال. تجب فيه الزكاة ولا لا تجب فيه محمد. الزكاة. خلاف بين الفقهاء الجمهور الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة لا زكاة في حلي مساء متقف الزينة الذي تستعمله المرأة في زينتها دينتها بلغا هذا الحلي ما بلغ يعني رجل يكون عندها عجر فيه بهر. في صورة أخاور وخواتم وخلقات وعكوز ده مدى جمهور الفقهاء وقال في الحنافية لاحظ هنا مسألة الحرية عكس مسألة الصالب والمغنون هناك الجمهور قال تجد الزكاة والحنافية هذا لكن هنا في الحرية العكس الجمهور قال لا تجد الزكاة والحنفية قالوا تجلى ذكاء في خليل نساء إذا كان 85 وثمانين جراما فأكثر حتى لو زين الله واستدل لهم بحديث المسكتين النمرات قدمت من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم كان معها بيلس كذا وفي يديها مسكتان يديه قصورتين من ذهب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إليهما وأشار أتؤذين زكاثهما المرأة نضرب باستغرار أوفيهما زكاث فقال أوفيهما زكاث فقال أوفيهما زكاث أن تصور بيهما سوارين من نار يوم القيامة لكن أيضا الحديث في ذنبيهما خارج ولم يفت من طريق صحيح المتعلق حديث ليس بصحيح على أي في حال تقدم لي يعني في فترة أن أبحث المسألة بحثاً قطعياً مجرداً ليس في وجوب الزكاة في حولي النساء المتخز الزينة دليل يعني الذين أودهم الحنفية ليس عندهم دليل ودليلهم غير صحيح كما أن المانعين الذين منعوا وجوب الزكاة الجمهور ليس عندهم شيء صحيح يستدلبون فلا المانعون يستدلوا بدليل ولا الموجبون يستدلوا بدليل فبقي في المسألة يعني إنه فيه دليل شرعي في المسألة نصر بأنه لا زكاة أو بأنه تجد الزكاة فبقي الكلام إلى الاجتهادة أنا يعني الإنسان الآن جيتوا بما يعني أنا بقول لك أنا خذ رليف لتطرى بحث المساة مش عاوزين نطول أنا بقول لك خلاطة دحنة جديد هذه خلاطة بحثي في المساة فأقدمها لك على طبق من الناس ليس يوجد دليل للموجبين ولا دليل المانعين فبقيت المسألة هل تجب الزكاة في حلق النساء مسألة متكررة لا يكاد يمضي يوم إلا ويطرح هذا السؤال ولا لا تجب الزكاة مرض الأمر إلى الاجتهاد الفرس إذا استقر في نفس السائلة مذهب الحنفية واطمعنة إليه ودانت بيه خلاص يتعوها وهي تعب لله على مذهب سني مغتبر ويجب عليها أسواد ذي الزكاة استقر في نفسها مذهب الجمهور ومطمئنة خلاص طيب هي قلقة وقائقة وتريد أن تعمل باجتهاد فقهي يكون موافقة لنفسها الاشتهاد الفكري اللي خلق العلماء المحققون والحقيقه يعني تلقينا في هذا الاجتهاد كل من يفكر وانت لما تقعد كده مع نفسك في حالة من الصفاء بس بعد الفطار كده وتشرب كوبايه شاي هادئا وتكون قد صليت التراويح وتفكر في المساله هتهتدي الى هذا العقل السليم يقود الى هذا اجتهاد الفقهي بيقول انه الشرع جعل عنوانا حدا مقدارا لوجوب الزكاة في الذهب يلتظر ماذا كده؟ اللي هو كاد واعتبر هذا بمثابة نوع من الغنى يوجب على مالكه شيئا للفقير في حدود ربع العشق 2.5% ماذا كده؟ وقال انه ذاه الواقع واللي فيه التوازن بين الحقين حق الغني وحق الفقير فحاضر الغني على المال وبوادي الفقير حقه في هذا طيب هل يتناسب مع هذا الاجتهاد انه واحدة اللي عندها 10 كيلو ذهب ولا كيلو ذهب ولا 10 كيلو ذهب يعني اللي عنده في حدود 85 جرام يجلب عليه الزكاه ودي عددها 500 جرام، ونقول لها لا تجب عليك الزكاة، هل هل هذا هو العدل الذي جاء به الشريعة عن دوبد الزكاة على من ما له يقدر بقيمة 85 جرام، واللي عندها فعلا 500 جرام من الذهب، أنا يعني قبل سنوات الحين، أيام كنت يعني أقوى القبائل، والحمد لله ربنا عافانا وسلمنا. استقامت بصمتنا ما في المرء مش مرضي ولا المسحور ولا السحوق الحمد لله وطبنا لله واديتك تعلنا والشويه النظر اللي بقى لي يدوا بنقرا في المصحف وفي كتب الفقه وخلاص الحمد لله وصحح كراسات العيال اللي بتعلم العيل بتقسموا الله يكرمكم وبكبروا الخط شوية فوقوا بينا حتى النظر الواحد ما بقاش يشوف <تصفيق> أقول المسألة يعني قرأته هذا الخبر إنه يعني الشرطة ضبطت خييدة بلغ عنها طائر جايبانه كمية من الذهب مش عارف تقدر بـ 300 جرام عوداً داعها فبالي شافها كده من تحت ما تسلوحش أنها تملك هذه الكمية فبالغ الشرطة فالشرطة جات أبضت علينا وبعدين تبين بعد كده أنها تعمل خادمة في موزفة منذن عند ثنانة من ثنانة وإنها وقضى الذهب ده بقى لها تابع والفنانة لم تلتبه لأنه كمية الذهب اللي عندها ولن تبلغ عنها ولا تعرض لأنه الذهب بيجيلها كلان اللي جايب بتحيي يجيلها هي القرنية التي يجيلها من الذهب وشيخ وعربي كله وكلان آخر وكمية من ذا كميات إلى هذا الحد إنها لم تعد تعرف, تعرف إنه فيه 300 جرام ذهب تسرعوا منها في سورة أساور آه فهل يمكن إنه إحنا نقول إن الناس اللي تملك هذه الكميات الذهب لا تجبوا عميها الذكاء؟ هذا يصدر بالتهاد في اللي على قدرة إن الـ 85 فيها لا يمكن أن يخبر إن الـ 500 و أنه لم يرد مصر صحيح لا يقول لم يرد مصر، يوجد. لكن هو الوجوب بالمعصف فطر، يعني الوجوب ولا مش بالعقل يعني بأدلة اجتهادية الأخرى يعني منها هذا الدليل دليل السياس فهذا فيه ظن حينما يوجد شر الزكاة على من يملك الخمسة وثمانين ولا يوجب الزكاة على من يملك الخمسة وثمانين فالصحيح طيب, طيب طب هنا بقى هتصل مسألة ايه الحد المسموح به؟ اللي ممكن نعتبر انه لا تجد الزكاة فيه في حليه النساء وإيه حد الزائد من العلماء من اعتبر الحد هو النصاب الخضر الثمانين جرام عشان الفضل يعني عن الضبط في الكل طيب ومن العلماء قال لا هذا يتفاوث في الناس يعني, يعني مسألة مع اشخة الضبط في الناس الصواطع اتلاف بين الموجبين في ما هو هذا الخضر المصاب محدد في الشرع الأمولي الزكاوية طيب هنا نتحدده بالشرع الـ 85 ولا نزيد ولا الحقيقة الذي انتهيت ليه في خاصة في ناس وهو قول بعض أهل العنية إن الـ 85 جرامة من للمرأة. معقول للمرأة معقولة ستحتسبش في الزكاة الوحيبة طيب على 85 بع عندهم جرام لا 120. لا مية خمسين زاد على خمسة بدأ جراما جديدة جيبنا خمسة لزجاج من خمسة جرام يعني من أول مية جرام ولمن على مية وسبعين هنأخذ على جام نكتب خمسة وثمانين هذا يعني الأقرب إلى يعني العدل أنه يعتبره وهو اكتهاب الصائف لمن كان تشعر في نفسها أن الأمر يعني يحتاج إلى إخراج الزكاة أما اللي أقضت بمجهب الجمهور متعبدة دي لا نملك أنه يبعوني واللي بجدين بمجهب الحنفية لا ينفعش الناس بحنفية في الصلاة ومتبعش حنفية في القرين لا يتبع حنفية في كل حال وتنفل الزكاة القرين أو تأخذ وهو ما قد هذا. هذا ما يمكن لنا أن نقوله في زكاة الحسابات الجارية والوضع. كل هذا في المال الزكاة. الأول هو زكاة المقدمين. من فضلكم بس عشان الوقت ما عادش يسمح زكاة الحسابات الجارية. يستوي بقى أن تكون النقود في يد المال أو أنه يوضع لها في البنوك حسبات جرية أو وداء شهادات الاستثمار الآخر بيحسبها وتجد فيها الزكاة إذا كانت مصابا زكاة الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار كلمة سهم وكلمة سند وكلمة شهادة يصدك ورا فيه بيترجم بمال يعني أنه يقابله مال والأسهم بإذن حصة شائعة في مال في شركة تجارية أو صناعية يعني الشركة الموجودة في الأرض والأدوات والخامات والمخازن قيمتها تساوي كهذا مليون جنو. فنترححنا في سوق الأوراق المالية في سوق السندات عشان نوفر لها سيولة مالية عشان تستمر في العمل وتربح ويفقى هنترححها مثلا في ألف سهم وهي مليون في ألف سهم يبقى قيمة السهم مثلا ألف جنيه ألف و ألف مليون فيبقى كل سهم بيمثل حصة مالية في موجودات هذه الشركة على الشيوع مع أصحاب ملكية الأسهم الآخرين إذا كان مجموع هذه الأسهم نصاباً حياته إلى قيمة الـ 85 جرام من دهر إلى يبقى تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول رابحة الأسهم يعني في نهاية الحول يبقى الأسهم مضاقر إليها الغفح إذا لم يكن الغفح خذ يعني أنفقه في أموره الحياتية يبقى يخرج عامل السبب بيبقى يعني ورقة بدين ولذلك العلماء بيحرمون السندات دين آج المقارب سائدة أكثر ما تكون السندات في الدولة عندها عجز في الميزانية مطلوب ليها على شدية الرواتب وتعمل المرافق 100 مليون إرادة من الضرايب بتاع 80 مليون عندها عجز كان 20 مليون وتعمل, وتعمل إيه؟ تروح عمنا سندات في شكلنا سنة بعشرة جنيه ويفعل لصاحب السنة بعد سنة هتاخد ألف ثلاثة ألف ومئتي جنيه. فهو ده آخر صاحب المال أفراد الدولة بعيد وضحاها قرض ربوي كله قرض جار ما فعله هو ربوة لكن كونه قراضا لا يمنع من أن المال ما إذا مصاب فيه الزكاة شهادات الاستثمار. أيضاً صف ورقي مقابل مال التبتقاه إلى البيت ليستثمر هذا المال خوضه ويكون وكيلاً عنك في الاستثمار مقابل حصة مدربة ثابتة ووضع تحريم الحصة الثابتة دي لأنه قد يربحوا أكثر وقد يربحوا أخر فلو ربح أقل هيجيب لك الربح بديد همين فعشي يعني احنا العقد المفروض العقد الشرعي انه بحصة شائعة للربح يعني انا ليا ربع الربح نص الربح تلت عش الربح عشر ربع زاد او كثر لكن انا ليا عشرين يعني زي ما البنوك بتقول لك سبعة اثنين ونص في الالف كل شهر مثلا كيف همين فعشي فيروف جايج من فيروحوا جاي المشايخ اللي زي المشايخ حالات زي انا احملك انت بقى ايه يعني بتاع الشرعي بتاع الرقابة الشرعية بتاع البنك. نقول له جاذاك الله خير، وهنبديك كل شهر مثلا عشر تلاف جنيه يا قضى ربي قلت ارثة ممتبه في الجامعة قالوا عاوزين بقى مني ايه عاوزين نعمل بتاع بيه حلال. أقول لهم طيب ما هو يعني إحنا عندنا في حاجة تخليها حلال وحاجة تخليها حرام إيه يا مولا؟ أقول لهم بدل ما تقولوا هنديك سبعة ونص فيه لا بدلان هديك من تحت حساب الأرباح مباركوا بدألوا سبعة ونص وبعد كل ثلاث شهور تقولوا آه والله عملنا حساباتنا لقينا زيادة لقينا ماسو لكن هي سبعة ونص اللي بتجيها لو <تصفيق> كما وتعرف بقى بنك مصر فرق المعاملات الإسلامية بنك الأهل فرق المعاملات الإسلامية وهيئة الركاب الشباية الشيخ كلام الشيخ كلام من 7 8 أنا يعني ما هي مواسمة يعني, يعني عائلة التجذبات بس ما خدش معصر 30 جنوان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خذ بالك يا من على أي هنا ذكر في الحقيقة المؤلفة جزاء الله خيرا اختلف الفقهاء في الأسهم لأن الأسهم أحياناً تكون معبرة عن شركات طماعية وأحياناً تكون معبرة عن شركات كجالية فهل في الجميع معاملة أنها أموال وتزكى زكاة الأموال إذا فلغت مصاباً هل تلاقيه خلاف بين جماعة الفقائي المعاصرين كل دي صور جديدة للأموال لم تكن موجودة زمن المري عليه الصلاة والسلام ووجوب الزكاة فيها بالقيام على المال القديم فمن الفقاء ما نعتبر أن الشركات الصناعية والزراعية لها أصول سبتة ولها يعني دخل مغلّة فالأصول السبتة دي لا تكتسب الزكاعة دي زي الأرض الزراعية بل زكاة في المحصول بس يعني ممكن الفدان يسويه مليون جنيه لان عندنا فريق صاحب الفدان لا يودي زكاة عن قيمة الفدان المليون وده من رغبة الشرع في انه تعفى ادوات الانتاج عن الضرائب وعن الذكاء. شرع عنده فكر اقتصاد الرائع المتجر نفسه الدكان والارضف والبضاعة لا البضاعة بس الارض الزراعية المحصول بس لان كنت لما تيجي توجي بالزكاة على الاثنين الرجل ده المحصول مش يجيب كنة الفزاك فقالوا كذلك موجودات الشركة الأرض والمكينة والبتاع لا، لنما تبقى على ما تغله الشركة فيبقى يخرج عشرة في... إذا كانت هذه الأسهم بتعبر عن شركات صناعية لها وصول من أراضي وماكينات يبقى بيخرج بس عشرة في المئة زي الأرض أما زكادت... شركات تجارية يبقى زيها زي الأموال يحتب كيمة الاسهم كلها إذا كانت تعادل كيمة 85 جراماً ذهباً ويفرد ربع طيب. الزكاة على وثائق التأمين على الحياة التأمين على الحياة حرام بانتفاق جماعة العلماء لم يخالف في هذا إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة لكن الجماعة العلمية زي ما قالوا إن الودائع بفروض ربا محرم دي الجماعة العلمية الكبيرة من أهل العلم والشريعة في واحد اثنين ثلاثة خالقوا الجماعة ولهم كل تقدير وبعضهم ما تبذتنا ولهم كل احترام لكن الجماعة الكبيرة والمجامع العلمية ما يشبه الإجماعة والاتفاق إنه هذا ليه قالوا لأنه في غرر ولأنه في ربا اشتمل علىهم وفيه قمار وفيه ما يسف واحد يدفع أقصار. لو مات النهاردة يتأخذ المئة ألف جنيه وما ينفعش بما بماء فاستحلوا مالا خيال وربنا يقولوا ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل هذا ليس التكافل تكافل شيء من اللي حتى القانونيين التأمين التجاري الرفلي الشركة معمولة علشان التجارة والرفض مش أنا اللي بقول كده القانونيون هم التأمين التجاري إحنا بقاش التأمين التعاون لكن هم بتاعهم تأمين تجاه قائم على هذا المعنى وحسابات التوارية وبيعمل بتاع صحية ومين هيموت السمادي ومين هيتسب ايه ويعمل ايه كله كده يمكن أن يفع جميع الأكثر وما يموتش ولا يستحقه شيئا وممكن يموت ويستحق كل شيئا هذا كماعا زي ضربة الظهر كده لكن ليس معنى أنه حرام انه يعني صلبت منه المالية ما ومملوك وبالك من نصاب وتجي فيه الزكاة الاثنين ونصف في المية طيب زكاته كتب العمل والمهن القرأة الحقيقة هذا كلام يعني من وجهة نظري مقحم على الزكاة لانه احنا عندنا قواعد عامة المال اللي بيكتبه الانسان اذا كان له مال اطني بتجي فيه النصاب هتك بتاج فيه زكاه لانه نصاب وحال عليه القول بيضم ما كتبه للناس الى هذا المال وبالتنين المال المستشفى لو حولوه او اترك خلاص اي مال بيجي بحول مش, مش كل مال بيجي يعني له حول جديد لا يعني انا عندي 100000 في تاج فيها الزكاه ال100000 دي انفقت على العيال ودفعت التعليم الخاص وديت السيدة المستشفى ف ناقصوا بقى رجع جالي من التعليم المفتوح مثلاً 20 رجعه بقو 100 البنك اللي أنا بشتغل فيه بجلو فتوى قبل عشرة والله بقو 110 مع نهاية السنة العشرة بتاع التعليم بتاع البنك جت قبل الفول بشهر والعشرين بتاع التعليم المفتوح مثلاً والعشرة جت قبل الفول بشهرين ما بحتسبش كده أنا بيحتسبهم بحول المئة الأصلية اللي هي في الأول كله بيضم المال المستفاد أثناء اللي بعد كامل النفقات المعيشية والدنيا إذا كان مصابا بتجيب فيه الزكاة وده أفضل في الإساب وأيخر وأصلح لكن أن يكون الإساب أكثر من كل ولكل مال يبتدي بحول جديد ويقع نوع من اللبس نيجي زكاة الزروع والثمار. الاصل فيها حقه يوم حصاب وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا من طيبات ما كفرتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض أعمل من النبات والزرور والثمار وذلك جزء للبعض الفقه زكاة المعادن والركاز لكن على أي شيء زكاة الزرور والثمار كل ما تنبطه الأرض طب هل الزكاة في كل ما تنبته الأرض من الزراعات؟ لا المحرّم شيئاً محرّم قديم كونه محرّم إلا يبنع في الزكاة لا، لا،, لا كون المال أصله خلال بسعب تأمين بس هو استعمله باستعمال محرم. لكن ده الحشيش في ذاته، محرّم والخمر في ذاته محرم والخنزير في ذاته محرم خذ بات اختلفت القطناء الحديث وأيضا هنا مذهل الجمهور ومذهل الحديث مذهل الجمهور أن الزكاة لا تجب إلا في زرع توفف فيه أنه في ولا يتطرع إيه الثلاث يبقى زمنا طويلة قالوا لأنه زكاة دي فيها معنى ثمان الشكر على ثمان النعمة فلابد أن المال المزكه تبقى النعمة إيه ثامة لأنه لا يتطرع إيه الثلاث بيبقى مرضة طويلة فيبقى الحبوب الدرى والأرز والفول طب الاستمار اللي, اللي هي البلتقال والبطيب وقالوا لا لا لا مفيش ذكاء في الكلام ده والمود لا مفيش فيه زكاة يعانو بيعطوا صرح بيه الثلاث لا يزدخر ولا يدوم مدة طويل فديه تفكر كده بس مدة قصيرة لو سبناه مالو يا جماعة دلوقتي فيه تلجاة بتبقى والسانة والسانتين والدنيا تغيرت يعني لكن هم بفكرهم الفرسي ما كانش عندهم تلجاة المعقول الشرق يوجب زكاة الموزة ولا البعينة اللي هي بكرة هتتلت ده انت لما تقودها السوق لا اما تبيعها لا اما تقوم لانتبع بوص كده لكن الحقيقة الحنفية وده العقل بتاع المدرسة الحنفية المدرسة الحنفية وراها عقل سديد شوية كده البوص بصة كده يعني من قبل ما دوها التدلاجات الحفظ والكلام ده والساعة يعني مش فاهمين المسألة يا جماعة في الخطة هانتوا يعني هو ربنا قال ومين لأخرجنا لا كله خارجي من الأرض فتجد الزكاة في الحبوب في الفضروات في الفواكه فيها نحن والحقيقة ده أول خلاف بين الجمهور القطناف يا آسف والحنفية ثاني ثلاث هل يشترط لوجب الزكاة في الزراعة والثمار أن تبلغ نصاباً ولا في القليل والكثير منها؟ عند الحنفي على في القليل والكثير. تلب الزكاة في كل ما تخرج الأرض. قل لا في الكثر. عند الجمهور على مضض أن يبلغ الزرع نصاباً. طب إن النصاب؟ ندل لهم بحديث ليس فيما دون خمسة في أو شب صدق والوزق يعني كيل بيملأ زي المقطف وكذا بيأخذ يعني كال صاعة ستون صاعة تقريبا بالوزق طيب 300 صاع والصاع يقدر بكلوين وبعض الثالث يعني ما يقترب من 700 800 كيلو لكن برضو حديث في ترابيع مقال عند الحنفيه ولم يستدلوا به على اي حال انا اميل الى مذهب الحنفيه في الامرين جميعا فين الخارج من الارض خضره واحد حبوب فاجهة تجب فيه الزكاة ما قل منه أو ما كفه كيفية التذكية بقى القدر الواجب براره وذجاته في الزروح والثمار قاله يحضر بحسب طريقة السحر إذا كان بيسقى بغير جهد بشري ولا مؤون ولا كلفة زي السوء الصحر اللي بيحط حبة القمح والشعير الشعير يجي المطر فهذا يخرج العشرة فيما سقط السماء أو كان عفرينا زي الناقل كده ويعثر على بيضغط بذرية في الأرض ولا يحتاج إلى ساق العشرين طيب بيخرج العشرة عشرة في المية جاب 100 كيلو طم هيخرج 10 كيلو جاب طن يبقى 100 كيلو جاب عشرة طن يبقى يقرب طن وآتوا حقوا يوما حصادي إذا كان يروى بجهد وماونة بشري وكلف وبيملك ماء وعمله قناة وسماء وفلاح وعامل بي يبقى فيه نصف العش نصف العش يعني بدل ما يقرب فيه الطن مئة كيلو إلى خمسين كيلو في العشرة طن يخرج طن لا يخرج 500 كيلو ففيه نصف العشق هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله, وآله في معنى الأرض الزراعية الآن زكاة الأشياء المغلة زي العمارة السكنية ودي مكانيش موجودة عند الأولين بنعامل العمارة التكالية معاملة الارض الزراعي لو عمارة قديمة على النيل وبتجيب 100 جنيه بلاذا شات فيه لكن عمارة الان في فيصل وبجار حديث بتجيب لها 30 ألف جنيه يبقى بنحتض النفقات إذا كان في صيامة كهراضة كذا خدت ألف 2003 يبقى الصافي كان 20-25 يبقى فيها عشرة في المئة يخرج ألفين ومس طيب عنده سيارة ميكروباص أو تاكسي أو مجموعة سيارات أو مركب في النيل أو طائرة خاصة لتحتفل الذكاء بهذه التي وتعامل هذه الأشياء معاملة الأطل الثابت الأرض وتبقى الغلة فيها عشرة في المئة بعد ما يقصن المصروفات نسميها زكاة المستغلات المستغلات طيب واحدة عندها حديقة عندها محل بتوجره طيب نعم لا ال ال المبلغ الثانوي كله هيبقى كام وتخرج بعد ما تحتسب المصاريف. بعض العلماء يقولون لا ما هذي أشياؤن بتجيب مال سائل المال السائل ده هو نضمه إلى من المال السائل جاب عشر ثلاث عشرين ألف مع عمال بالغ بنصابي بيبقى بنضم الاثنين وابتجر فيه زكارة رب العشر اثنين ونصف فلنية وجهتان للعلماء لكننا نميل إلى وجهة الأرض في كلام مهم جدا اول من قاله الشيخ عبد الله المشهد المفتي الاسبق لمصر وهو كتاب فقهي جميل ثم عاد احياه سيدنا الشيخ علي جمعه المفتي القريب او اللي قبل الجل... في مسألة الودائع المالية بتاع الراجل اللي خرج على المعاش مش بتاعت انا خالصها حضرتك اللي عامل وبيكتب انما اللي خرج على المعاش او السيده الارمله اللي فوق في زوجها مخالف مكافأة مالية وامتخضها ودي على إنه المعاش ما عادش يفي الحياة كان بيرضله مثلا 3 أربع آلاف لما طلع المعاش بياض 600 جنيه هيعوض الثلاث ثلاث منين الباقين فهو خذ مكافأة نهاية الخدمة بيطلعوله ألفين جنب بالستمية بالكاد ماش له المية ألف دي مال بالغ للنصاب تجاوز القيمة بتاع الـ 85 جراماً ذاهرة للـ 24 ألف جنيه يبقى تجب عليك الزكاة ربع العشر 2 ونصف في المئة الفين جنيه ونصف كل سنة ليه كي جاء الله وصلوا واحدة المئة ألف بيجمولوا سبعمائة جنيه كل شهر ولا سبعمائة وخمسين جنيه في البنك بتاع المصري ولا بنك فيصل ولا بنك الإسلام والحقيقة والمفتين كتر خيرهم الحقيقة عملوا الصيغة الحلوة بس 750 جنيه جنبه 600 مش معايشينه ده هو مصرف من مصارف الزكاة هتاجي عليه ده هيجيب 2000 ونص من قالوا لا لأ إحنا ده بنوعامله زي بتاع الأرض لأن الوديعة حقه بقى عنها زي الفدان الفلاح فتبقى الزكاة عاوزين ما له على ال ألف ده ما نكترهاش وناخد من الإيه الغلة 750 جنيه اللي هو العش فيبقى سهل عليه انه يطلع 75 جنيه من كل 750 جنيه هذا كلام من الحقيقة اذا فهمناه بهذا الفهم انه الاصحاب الحاجات اللي لم تعد لهم دخول من مثل الموظف الوحيلي للتقاعد او الارمالة اللي تقوف في زوجه وقارية مكافة نهاية الخدمة والمعاش لا يفي لكن لا يمكن أن يقال هذا في حق الواحد مثلاً بيشتغل وبيكسب وكل سمع مالي زود الوديعة بتاعته نقول له خرج بهذه الكيفيه لا ماشي طيب علينا في شيء 10 شهير ها عاوز تدوييا شهريا ما فيش مشكله ايطر له الا ايطر له طيب هنقولين في نعم معلش في العشر هنقول عشر احنا قلنا عشر ايوه احنا قلنا ايه بيخرج عشر الايه الربح عشر ده لكن له على الأرض الحقيقة هذا كلام يعني أجدوني مكمئنا إليه وموافقا عليه مئة في حدود إدراك الشرعي حي. بالرغم من أنه مصادم للقواعد القواعد بتقول <تصفيق> المال النسخ اللي يعادل قيمة 85 جراما ذهبا بسعر اليوم تلسيه الزكاة إذا حال عليه الحول وكان وكان, وكان. نعم وهو لا ال ال ال إحنا يعني لا بد القاعدة دي بتعمل في جو لما تقطعوا عن جوها و في الجو الكييف بتاع الأرمالة و بتاع المعايش جاي بمجده جوه عملها طبعا إضرار بيه والشرع لم يأتي بالضرر وإنما أتى بقطع الضرر طيب. خلاص أنا أكتفي بهذا ويبقى يعني هذا القبر أنتم المسؤولون عنه إن شاء الله في الاختبار ونكتفي وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد جزاك الله <تصفيق> نعم <تصفيق> كل اللي عدى ما فيه ما إحنا بس هو الحج اللي ما خدناهوش عاوزين أن على محاضرة في أي يوم جديه في الحج أنا ما عنديش مالع حتى أقول إن لم نأتي في انتحاد كيف خلاص مش عاوزين علم عاودين <تصفيق> <تصفيق>